وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يستجع الرسول إلا لنعلم من يستجع الرسول من, من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوط رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجاك شقر المسجد الحرام وَأَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلَّيْوُهَا كَمْ شَطْرَهْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَحْمِلُونَ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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وَهُمْ وهم الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو موزيها فاستلقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وَمِنْ حَيْثُ قَوَى النَّفَوُّ وَجَّهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ قَرَجَ تَصَوَّلَ وَجَّهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنْ لاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلْأَتِمَّنَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُذَكِّرُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ اِذْ كُنْتُمْ تَشْكُرُونِي وَلَا تَشْكُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْأَحْيَاءِ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو احكم وفلا جناح عليه أن يحوص بهما ومن تقوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يشتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إلا الذين تابوا وأخلقوا ودينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الثوار الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قَوْلِ الْجِنِّ لَا يَخَصُّصُونَهُ مِنَ الْعَزَاءِ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الرما وما أنزل الرواه من السماوات في الأرض بعد موتها فأحيانه الأرض بعد موتها ولست فيها من كل دابة وتفريف الرياح والسعاب المتفر والسعاب المتفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يحصلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنتا من يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله جديد العذاب إذ سبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب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 حلالا طيبا ولا تستبعوا قوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالزوء والفحكاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا كِيلَ لَوْمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا وَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينحق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فهم مكم عمي فهم لا يعطيون يا إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والزمى ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير ماذ ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به زمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون لَنَا وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذٰلِكَ بِأَنَّ الله نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ليس الفر أن تولوا مجواكم قبل المشرق والمغرب ولكن ان الفر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب يُعِينُ الْكِتَابَ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الضُّرِّ وَالسَّائِلِينَ فِي الْقَرْبِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا وَصَوْرُهُ فِي الْبَحْرِ وَاضْرَبُوا اللَّؤْلُؤَ وَحِينَ الْبَأْسِ قُلْ أَيَكُمُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هم عليكم الكفاث في القسلا القف بالخزر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان لَيَكُتَّفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَتِهِ فَمَن يُجَادَلْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَكُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمحروف حقا على المشتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خات من موط جنفا أو إثما فأخلع بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون أياما محدودا فمن كان منكم مليغا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يحيقونه في اليشوق طعام السين فمن تقوأ خيرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه في وذينهات من الهدى والقرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدد من ايام اخرى يريد الله بكم وَلَا ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإني طريب أجيب دعوة الداعي زادعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يركضون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله فَإِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا تَمَنَّوْا مِنْهَا قَدْ أَوْيَتْ إِلَيْهَا وَذَكَرَ الضُّعَفَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَأَن تَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَإِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتجلبوها الى الحكم تتاكلوا فريقا من اموال الناس لتتاكلوا فريقا من اموال الناس بالباطل وانتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من استقى وأتوا البيوت من أبوابها واستقوا الله لعلكم تفلحون وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ لَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُونَهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَإِذْ قُوتِلُوا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى إِذَا قَذَفُوكُمْ فِيهِ ثُمَّ يُقَاتِلُونَكُمْ فِي مَا بَيْنَ الْقُصُورِ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ وَقَوْمَ تِرُوهُمْ حَتَّى لَا تَفُونَ فِدَّةٌ وَيَفُونَ الذِّينُ لِلذَّاهِ فَإِذًا تَوْفَى عُدْوَانٌ إِلَّا على اللَّهِ مِنَ الشَّأْنِ الْحَرَامُ بِالشَّارِي حَرَامٌ وَالْقَوْمُ فمن احتدى عليكم فاعتنوا عليه بمثل ما احتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المستقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحفنوا إن الله يحب المحسين وأتموا الحج والعبرة لله فإن أحصرتم فمثلت ومن الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان فريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نشف فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الأجل فمن لم يجد فطيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرار واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر مقلومات فمن فرق فينا الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله وتذودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم بناء أن تمتروا فضلا من ربكم فإذا أفرتم من عن الدر مشعل الخرب والفروق كما هافاكم وانكم كنتم من قبل الهله من ثم يقوم من حيث افاض الناس والتوفيق الله إن الله غفور وحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا كِوَاتٍ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كتبوا فالله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن استطاع وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْزِيَكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُخْزِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْعَزِيمَةِ وَإِنَّ النَّاسَ لَتَنَاكُسُ فِي الْأَرْضِ وَيُرِيدُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَنْ يُبْطِلُوا آثَارَ وإذا تولى ثغى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا كيل له اتك الله أخلته العزة بالإذن فأسبوه جهنم وَمَن نَّاشَ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِذُلٍّ أَمَن يُغِثُّهُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ إنه لكم عدو مبين فإن ذلتم من بعد ما جاء البينات فاعلموا أن الله عليل حكيم هل ينظرون إلا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 ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب دين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين استقعوا فوقهم يوم القيامة إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي وَيُمِيتُ مَا يَشَاءُ وَفِي بَيْنِهِ حِسَابٌ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الرَّبُّ فبعث الله من نبيين مبشرين ومنزلين وأنزل معاهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين بعد ما جاءته البينات بغيا بينهم فأدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يجي من يشاء إلى صراط أم حسبتم ان حسبت دم ما تدخل الجنه ولم ما يئثكم مسن الذين ولو من قبلكم متتم قُلْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَكَانَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَفْسَ اللَّهِ قَرِيبُ يَسْأَلُونَكَ مَا لَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإنه أربي عليم كتب عليكم القتال وهو فر لكم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 فتال في كبير وصد عن سبيل الله وقفر به الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القدل ولا يدالوا ليقاتلونكم حتى يرزوكم عنه استطاعوا ومن يرتجد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين هامنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله هو الغفور الرحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما ما فيهما ومنافع للناس وإذ هو ما أكبر من نفسهما ويسألون كماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لفه الآيات أعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إطلاق لهم خير وإن تطالقوهم فإخوانكم والله يعلم المبسد من المطلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمث مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنفحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته من هذا لعلهم يتذكرون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ وَأَذَنْ فَاَحْتَزِيُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَطْرَبُونَ حَتَّى يَطْهُرُوا فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأْتُونَ مِنْ حَيْسُ أَمَرَكُوا اللَّهِ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضا لأيمانكم أن تبغوا وتتقوا وتفرحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله بالنغوذين أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله رفور حليم الذين يؤلون من نسائهم تررس أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله رفور رحيم وإن علموا الصلاة فإن الله تميع عليم والمطلقات يترفقن بأنفسهن ثلاثة وَلَا ولا يحي لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن واليوم الآخر وغولتهن أعف بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل النبي عليهن في المحروف وللجال عليهن والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ مرتان فَإِنْ شَاءَ قُمُوا وَتَنَافَسُوا فَإِنَّ سَاقِفًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيقٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا خافا أن لا يقيما قدود الله فإن حفتم أن لا يقيما قدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك قدود الله فلا تعتدوها ومن يتعت قدود الله فأولا كهم الظالمون فإن طلقها فلا تقل له من بعد حتى تنتح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما فاتَّقِ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنْهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ كَذَا كُلُّ نَفْسٍ لِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ فَأَبْلِغُوا أَجَلَهُمْ فَسَامِكُون بِمَخْرُوفٍ أَوْ تَدْرِهُونَ وَلَا تُمْكِنُ طرارا لتحسدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هلوى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب خَتَمَ اللهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا ضَلَفْتُمْ نِسَاءَ فَسَبَ لَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَقْبَلُوهُنَّ أَن يَاكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فلا تحضلوهن أن ينتحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعى به من كان منكم يؤمن في الله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولادهن حوليه كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن في لا تكلف نفس إلا وسحها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادى فصالا عن تراضي وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْعُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا تَلَمَمْتُمْ مَا أَسَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين يترفون منكم ويذرون أبواجا يتربحن بأنفسهن أربعة أجور وعشرا فإذا بلغن نجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمحروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرضتم به من خطبة النساء أو أجلنتم فيه أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تواعدون سروا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعذبوا ربطة النتاق حتى يبلغ انكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن فلقتوا النساء ما لم تمسوهن أو تفلطوا لهن فريضة ومسعوهن على المسع قدره وعلى المقتل قدره متاء بالمعروف حقا على المحسين وإن قلقتموهن من قبل أن تمشوهن وقد فربتم لهن فريغة وما فرضتم فليس فرغ فيما فرضتم الا ان تحفظون او يحول الذي بيده عقدة النكاح وقلت اقامه للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بطير حافظوا على الصلوات والصلاة الوشفى وقوموا لله خالفين فإن كفتم فججالاً أو رفباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكون متعلمون والذين يترفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجا فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه أنفسهن من مقروف والله عليل حكيم وللمطلقات متاء بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تأخلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديانهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه إن الله لذو فضل على وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الضعى سميع عليم من ذا الذي يقلق الله قررا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يخبر ويبسط وإليه ترجعون ألم تو إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو مبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 وَقِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِتَانُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَد بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۖ الله الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يختزع من المال قال إن الله الصفاء عليكم وزاده بسقة في العلم والجزء والله يؤتيه الكون من يشاء والله واسع عظيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه فكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية جَاءَ مُوسَى وَآنَهُارُونَ تَحْمِلُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا غَفَلْنَا قَالُوا تُبِتِ الدُّلُوجِ قَالَ إِنِّي إِنَّ اللَّهَ مُبْدِئُكُمْ وَمُعِيدُكُمْ بِنَارٍ فَمَن شَهِدَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن لَّمْ يَشْهَدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن تَوَلَّى فَأَعْتَدُ لِلْكَافِرِينَ فَكَذَّبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا تَجَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قُلْنَا هَٰذَا الَّذِي لَكُمْ الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَمُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ بَعْضُكُمْ بِأَجْلِ قَوْلِ رَجُلٍ وَلَبِثَ حَتَّى كَانَ فِي أَذِنِ اللَّهِ وَاللَّهُ نَغَّ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا وَجَدُوا لِدَالُ التَّوَجُّلُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صمرا وتذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله البلك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بحظهم ببعض لفتدت الأرض ولكن الله دو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صلق الله العظيم